والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من الرجيز أليم ويرى الذين أُوتوا العلم الذي أنزل إليك من وَبِكَ هُوَ الْحَقُّ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزْذِقُتُمْ كُلَّ مُزْذِقٍ نبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أم به جنا بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد أفلم يروا إلى ما بين أيديهم من السماء والأرض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 آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مَنْ سَأَتَانِ فَلَمَّا خَرّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ أَلَمْ لَكَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَالَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ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 فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرّم وبدلناهم بجنتيهم وبدلناهم بجنتيهم جنتين جنتين ذوات أكل خمطي وأثلي وشيء من سدر القليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكافر وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهره قرآن ظاهرته وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأيام آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم ومزقناهم كل ممزق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 قل لا تسألون عن ما أجرنا ولا نسأل عن ما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقت به شركاء كلام بل هو الله العزيز الحكيم بل هو الله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 الذي بين يديه ولو ترى اذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم الى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا انتم لولا انتم لكننا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا وان نحن صددناكم ان نحن صددناكم عن الهدى بعد اذ جاءاكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار بل مكر الليل والنهار اذامروننا ان نكفر بالله ان نكفر بالله ونجعل له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 إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين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 والذين سعوا والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك أولئك في العذاب محضرون قل إن ربي يبسط رزقا لمن يشاء من عباده ويقدر لهم وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة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 يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير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 إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. كلما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجره إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. قل إن ربي يقذف بالحق علَّام الغيوب. قل إن ربي يقذف بالحق علَّام الغيوب. قل جاء الحق وما غَيْرِ الْبَاطِلِ وَمَا يُعِيدْ قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأن له متناولش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل وقد كفروا به من قبل ويقضفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل انهم كانوا في شك مرير